116. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 118. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا